لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربصوا اذبعت اشهر فَإِنْ فَأُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقُ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ إن ثلاثة قرو، ولا يحل لهم أنكتم ما قل قَالَهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُونَ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُونَ بالله واليوم الاخر وبعلتهن احق بردهم في ذلك ان اراد اصلاح ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اطَّلَاقُكُم مَرَّتَانِ فَإِنْ سَاهَمْتُم بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمه ن شيئا إلا أن يخاف إلا أن يخاف ألا يقي ما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما في ما افتردت به تلك حدود الله فلا تعبدوها وَمَن يَتَعْدَ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدٍ حَتَّى تَنْكِحَ زُوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَئِيَ تَرَاجَعَ إِنْ, إن ظَنَّ أَيُّ قِيمَ حُدُودَ هُدَى اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ